أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتل عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم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 وَاتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ حُرْجَمَتَ عَلَيْكُمُ الْمَيَّتُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِزِيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَلِقَةِ وَالْمَوْقُودَةِ وَالْمُتَرَدِّيَةِ وَالْنَطِيحَةِ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا دَكَيْتُمْ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 وإن كنتم ضاوء على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء فلم فلم تجدوا ما أنفتم فتيمموا صعيدا طيبا ثم سحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولك يريد ليطهركم ولك يريده ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكون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 ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوه وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم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 واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وابعثنا منهم اثني عشر نقيباً. وقال الله إني معكم لأن أقمت الصلاة واتيت الزكاة وآمنت برسلي وعذرتهم وأقرضتم الله قرضا حسنا وأقرضتم الله قرضا حسنا لا عنكم سيئاتكم ولا جنات تجري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 قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أي يهلك المسيح ابن مريم وأمه إن أراد أي يهلك المسيح بن مريم وأمه وما في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء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 وجعلكم ملوكا وأتاكم ما لم يأت أحدا من العالمين يا قوم دخل الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا وَلَا ترتدوا على أدباركم فتن قلبو خاسرين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 لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسيط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمك وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين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 من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسه بغير نفس في الأرض أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا.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 فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ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 والربانيون والأحبار بمس تحفظ من كتاب الله بمس تحفظ من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس وخشون ولا تشتروا بأيات ثمن قليلة وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَفْثَ بِالْأَفْثِ وَالْأَفْثَ بِالْأَفْثِ وَالْأُدُنَ بِالْأُدُنِ وَالسِّنَ بِالسِّنِ وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ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 اَلاَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَبْتَدِ مِنْكُمْ عِنْدِينَهُ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ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 يا ايها الذين آمَنُوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين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 من لعنه الله وغطب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به الله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السح لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السح لبئس ما كانوا يصنعون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 ولا يزيدن كثيرا منهم ما أزل إليك من ربك طغيان وكفر فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن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 ولكن كثيرًا منهم فاسقون لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصرنا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 فَإِن تَوَلَّيَ تُمْ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَتَّقُوا وَآمَنُوا اذا ما تقوا امنوا وعملوا الصالحات ثم تقوا امنوا ثم تقوا احسنوا والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ليبلون انكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم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 عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً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 والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أُولِي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تسئكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم عف الله عنها والله غفور حليم قَد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيره ولا سائبه ولا وصيله ولا حام ولكن ولكن الذين كثروا يفترون على الله الكذب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 يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه حين الوصيه اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا إن ارتبتم لا نشتري به ثمنه ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنما أدل من الآثمين فإن عثر على انهما استحقا اثما فاخران يقومان لمقامهما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما ومعتدينا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 إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني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 وَإِذْ أُوحِيتُ إِلَى الْحَوَارِيِّنَ أَنْ آمِنُ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَشَهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَا إِدَتَّ مِنَ السَّمَاءِ قال تتق الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن كل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين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 وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَ بْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلْنَاسِ تَخْدُونِ وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِلَّا كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَرِمْتَهُ